وَسِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْضَالِينَ آمين ولقد خلقنا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 قولن الله لديه رقيب عتيد و جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد و نفخ الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا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 الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلهنا خرف القياؤه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيت له ولكن ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظالم للعبيد يوم يقول لجهنم هل امتلئت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعود هذا ما تعود لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وَلَدَيْنَا مَزِينًا